المسألة الأولى مستحبات الصيام يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية السحور لقوله صلى الله عليه وسلم تصحر فإن في السحور بركة هو أنتم عندكم بالضم كله موجود بالضم لا صلح لا السحور بالفتح لا من أول كلمة واحد السحور الفرق بين السحور والسحور أن السحور اللي هو الأكل بالفتح والسحور بالضم هو وقت السحر ماشي كل عنده بالضم لا هي تتعدل تسحر في ان في السحور بركة ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء ووقت السحور من منتصف الليل الى طلوع الفجر الثاني تأخير السحور لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال صحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال خمسين آية ده من مستحبات الصيام أيضا تأخير الصحور تعجيل الفطر فيستحبل الصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس بخير ما عجلوا الفطر الرابع الافطار على رطبات فإن لم يجد فتمرات أو تكون وطر وأن تكون وطرا فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء لحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يجد أو فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات من ماء فإن لم يجد شيء أنه الفطرة بقلبه ويكفيه ذلك الرطب اللي هو البلح لصمر ماشي ده الرطب فيستحب الإفطار على رطب يعني بلح أصمر فإن لم يجد رطبات فيبقى تمرات في إعجاز في الفطرة على التمر وأن التمر او الرطب أفضل من غيره الصائم المعدة بتفضل معطلة ما يقرب من فوق العشر ساعات وقفة لا تتحرك من بعد هضم وجبة الصحور الدسمة المليئة بالفول بتريح المعدة بتريح وتنام والمعده بالذات عضله زي اعضى اي عضلة تحتاج الى تسخين كده عشان ما يجيلهاش شد عضلي انت لما تتمرن كده وتفك العضلات وتعمل اطالات سويدي قبل ما تنزل اللعب لو نزلت على طول يجيلك شد عضله كذلك المعدة لو انت دخلت على طول على هيجي لها شدة عضل ويحصل لها عسرة هضم وتحس بامتلاء امتلاء يعني انت كلت شوية وتلاقي بطنك ايه امتلقت اتحجرت كده فايه الطبيعي الطبيعي انك انت ايه تسخن التسخن ده يعني تحرك المعدة حاجات بسيطة قبل الاكل بشيء يكون مليء بالجلوكوز والالياف جولوكوز عشان قطر الجولوكوز سهل الامتصاص حاجة سهلة يعني سهل الامتصاص وسريع التأثير بيخش عطول على الدم وبينشط جولوكوز ده مصدر الطاقة في الجسم زي حجر صوبع لألم طاقة تاخد جولوكوز بتحول دورة كريبس لطاقة فالطاقة دي هي اللي بتخليك تتحرك فتسد الجوع ان الجوع البنكرياس المسؤول عن الجوع فيسد الجوع دي اول خطوة من خطوات ايه اكل الطمر تاني حاجة وجود الياف المعدة تنشغل بالالياف دي تقعد تخضم فيها وبعدين الالياف تنزل في الامعاء الالياف من وظفتها انها بتعالج الامساك ميجيلكش امساك ليه؟ لانها بمتص الماء من الامعاء بتجمع كل الماء اللي في الامعاء وتبقى كتلة سائلة فلما تيجي تاكل يتهضم وينزل بسرعة طيب لو احنا شفنا الفواكه اللي احنا ممكن نختار منهم هتلاقي اكتر فواكه مليئة بالجلوكوز العنب والطمر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم خلطهم نهى عن خلطهم في إناء واحد الخشاف منهى عنه يبقى طمر وعنب في إناء واحد لان ده نسبه جلوكوز فيه فوق 90% وده نسبه الجلوكوز فيه فوق 90% يعني شويه حر هيبقى خمره تحول الى خمر لان الجلوكوز بيتحول بسرعه بالتخمر الى ايه الى ايثانول ف, ف... يأكل عنب او تمر او رطب يعني العنب الالياف بتاعته قليله العنب معروف ان هو أول ما يمتص حيتبقى القشره بس والقشرة صعبة الهضم مش سهلة مش ألياف إنما التمر مليان بالألياف في نسبة كبيرة جدا من الألياف خصوصا الرطب البلح لصمر ف... فكان فيه إعجاز في... في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم البلح لصمر فإن لم يكن فرطب فتمر التمر أحسن من العنب لأن برضو فيه ألياف هو الفرق من التمر والرطب ان الميه قلت من ال... من الرطب بقى ايه بقى تمر وبعد كده ايه العنب لا حس حسوات من ماء الماء معنى كده ان العنب ملوش مدخل في الموضوع ده فالعلماء قالوا ده في اعجاز لان الصائم او جاء اللي قاعد فتره طويله ما ياكلش ده افضل حل ليه ياكل شويه تمر او رطب يسخن بس المعده كده تتحرك ويكون كتله ليفيه في الامعاء فما يجلوش امساك وعسر هضم يا دوبك بس على ما يروح صلاه التراويح يكون ايه هضم الاكل اللي هو اكله ا ده ده من المستحبات بركه السحور ان في عباده إن الانسان بيتسحر عباده ان هو عدم الجوع لما يتسحر هيفضل فتره طويله على الاقل خالص إلى منتصف النهار لا يشعر بالجوع ف ف الجوع بيؤدي إلى سوء الخلق ولذلك الإنسان لابد أن يقاوم سوء خلقه في أثناء الجوع لما يبقى جعان يحاول أنه يتماسك بغاية ما يبقى, يبقى حسن الخلق عنده سجية فيدفع سوء الخلق. يعني يدفع سوء الخلق في أثناء الصوم خمس حاجة من مستحبات الصوم الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام لقوله تعالى ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر حتى هنا إلى الغاية يعني طول الصيام دعوتهم استجابة مش عند الفطر في بعض الناس فهمها أن عند الفطر يعني لو وضع الأكل يستجاب الدعاء ولكن الدعاء عند الفطر أثناء الصائم كل ده يستوي فيه الأمر والإمام العادل والمظلوم الاكثار من الصدقة وتلاوه القران وتفطير الصائمين وسائر الاعمال اعمال البر فعن عباس رضي الله قال كان رسول الله صلى الله أجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان فيدرسه القران رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه من الريح المرسله مرسلة يعني بالمطر السابع الاجتهاد في قيام الليل وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله شد المئزر يعني, إيه؟ يعني لم يجامع أهله وهي كناية عن شدة الاجتهاد في العبادة وأحيا ليلة يعني يصلي بالليل وأيقف أهله يعني اللي يصلوا معه في العشر الأواخر وده دليل على جواز واستحباب صلاة النساء في المسجد في العشر الأواخر من رمضان إن لم يكن فيه ضرر بعد المسجد او انتشار في استقبل الليل أو غير ذلك رغم أن هذه الأمور والله الحمد يتقل في رمضان يعني في رمضان تلاقي إلى الفجر الناس كلها صحيح حتى الدكاكين فتح وكذا فيقل القطر الاعتمار في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث من قام رمضان إيمانا وحتسابا غفرة لما تقدم من ذنبه دل على أن القيام لا يدخل في هذا الحديث إلا إذا كان الشهر كله لازم يقوم الشهر كله لو فتته ليلة خرج من هذا الحديث فدل على الإنسان لو متعب ومش أدري يصلي في المسجد يصلي في البيت ولو ركعتين قيام حتى لا يخرج من هذا الحديث ولا يحرم نفسه هذا الفضل الاعتمر في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان تعدل حجة قول إني صائم لمن شاتمه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني مرء صائم المسألة الثانية مكروهات الصيام يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره وهي المبالغة في المضمضة والاستنشاق وذلك خشت أن يذهب الماء إلى جوفه لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا ان تكون صائما القبلة لمن تحرك شهوته وهنا بتكلم عن المكروهات تؤدي إلى الفطر فكأنه عايز يقول أن كل ما أدى إلى الفطر هو مكروه فضرب أمثلة بالمبالغة في المضمضة للإستنشاق لأن المبالغة يؤدي إلى الفطر وكذلك القبلة تؤدي إلى تحريك الشهوة فربما جامع زوجته فيؤدي إلى الفطر المضمضة تقص عليها لأن ممكن مبالغة في المضمضة تؤدي أيضا إلى دخول الماء في الجوفة مقص عليه. وكان ممن لا يأمن على نفسه فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماعة فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لإر... لإرابه والإرب يعني حاجته كناية عن الجماع وكذلك عليه تجنب كل ما هو من شأنه إثارة, إثارة شهوته وتحريكها كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة أو التفكر في شأن الجماع لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع الثالث بلع النخامة لأن ذلك يصل إلى الجوف ويتقوى به إلى جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل وبيقول هذا من المكروهات ولكن ما فيش دليل على ان بلع النخامة من المكروهات فهي من قبيل الريق زي الريق بالضبط فالنخامة كالريق على الراجح نال لا يتفطر الصائب الرابع ذوق الطعام لغير حاجة وهنا قال لغير الحاجة خرج منه الحاجة المرأة في بيتها إذا أرادت أن أن تذوق الطعام على طرف اللسان فذلك جائز وورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه طرف اللسان بس كده تذوق الطعام طرف اللسان مش تشرب الحلة طرف اللسان فقط وتطمئن أن ما فيش دخلت إلى الحلق طرف اللسان نقطة وبعدين تتفاه وتتيقن بأن ما فيش حاجة دخلت إلى الحلق فإن كان محتاجا إلى ذلك كأن يكون يكون طباخا يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه فلا بأس مع الحضر من وصول شيء من ذلك إلى الحلق الغسل بالمعجون يجوز وده قرار المجمع بشروط الشروط أنه يتأكد من أنه لا يصل شيء إلى المعدة او إلى الحلق و حتى لو قلنا ذلك سنقول بعكراها لأن المبلغة في المضمضة مكروه فما بالك بقى أنه يبلغ في أك أكثر من ذلك فإن كان سيفعل ذلك الأفضل السواك ونبيسه وصالح كان بيستك وصائم والمعجون والفرشة من نفس الباب بس مع المحاذير لأنك أنت بتدخل ماء كتير وتنظف أسنانك كثير وربما علقة في أسنانك بعض جزيئات المعجون فتبتلع بعد ذلك فالأفضل ليه أنك تستعمل السواك في أثناء الصوم والمعجون والفرشة بعد, بعد الإفطار أما لو احتكت إلى ذلك فبالمحاذير دي جائزة لا ليه طعم ده ما ينفعش أثناء الصوم لأن الطعم ده يقينا حينزل مع الري ده يمكن التحرض منه آه لا السواك السادة بس. الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام وفي مسائل المسألة الأولى قضاء الصيام إذا أفضر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليها أن يتوب إلى الله ويستغفره, ويستغفره لأن ذلك جرم عظيم ومنكر كبير ولا يجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفضر بعد رمضان ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه غير مرخص له في الفطر والأصل أن يؤديه في وقته أما إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو صفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء غير أنه لا يجب على الفور بل على التراخي إلى رمضان الآخر لكن يندب له ويستحب التعجيل بالقضاء لأن فيه إصراعا في ابراء الثمة ولأنه أحوط للعبد فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه فإن أخره حتى رمضان الثاني وكان له عذر في تأخيره كان استمر عذره فعليه القضاء بعد رمضان الثاني أما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر فعليه مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم ده على سبيل الاستحباب مش على سبيل الوجوب اطعام المسكين مع من ترك العذر ده فتوى لبعض الصحابة وأخذ بيه الجمهور ولكن لم يرد في حديث مرفوع فالصحيح والله أعلم أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب ملخص المسألة تانية واحد أفطر في رمضان بعذر فيجب عليه القضاء فأخر القضاء إلى رمضان آخر بعذر فخلاص مدام العذر في عذر هنا وفي عذر هنا يبقى ليس عليه إلا القضاء فقط فرضنا المرأة أخرت بلا عذر يجب عليها القضاء وعشان خاطر بلا عذر يستحب لها أن تطعم عن كل يوم مسكين يعني فترة سبع ايام هتقضي سبع ايام وتطلب سبع مساكين ده على سبيل الاستحباب ده من غير لو كان من غير, لو كان من غير عزر لا نسيان عزر لو نست ان عليها ايام ده عزر يعني نتكلم من غير عزر يعني هي صحيحة متذكرة عالمة ليس بها اي عرض ومع ذلك لم تصم واخرط واخرط واخرط لغاية ما جيه رمضان الاخر فيجب عليها القضاء ويستحب عليها ان تطعم عن كل يوم مسكين ده على سبيل الاستحباب اما لو اخرته بعذر ولو رمضانات متتاليه ليس عليها الا القضاء فقط لا يشترط في القضاء التتابع بل يصح متتابعا ومتفرقا لقول النبي صع... لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من أيام اخر فلم يشترط يشترط يشترط سبحانه في هذه الايام التتابع ولو كان شرطا لبينه سبحانه وتعالى الصيام المستحب من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لهم من التطوع ما يماثل الفرائد وذلك زيادة في الأجر والثواب للعاملين وجبرا للنقص والخلل الذي يطرأ على الفريضة قد سبق معنا أن الفرائد تكمل من النوافل يوم القيامة والأيام التي يستحب صيامها كالآتي صيام ستة أيام من شوال لحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الضهر ولا يشترط للمرأة ولا يشترط للمرأة ان تقضي أولا قبل أن تصوم الست لا يشترط ذلك ولكن يستحب لها ذلك لفعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم الذي عليها من رمضان في شعبان فذل ذلك على أنه يجوز تأخرها ويأخذ تأخذ الثواب كاملا إذا أخرت ومن صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال الإتباع هنا إتباع زماني يعني صام رمضان ثم أتبع صيام رمضان بستة مش, مش, مش تكميلي مش إتباع تكميلي يعني إيه الفرق بين الإتباع الزماني إتباع الزماني يعني أتبع هذا الشهر بصيام ست أيام تكميلي يعني يشترط في يشترط في أخذ السواب أن يكون رمضان كامل في حقها تصوم ثلاثين يوم فمن اشترط ذلك قال إنها لا تحصل لها السواب حتى تكمل ما عليها من رمضان فتقضي أولا ثم تطبيع ذلك ب من شوال ولكن والله اعلم الحديث لي لا لم يجي في ذلك دفع لعائشه رضي الله عنها انما المقصود ان من صام رمضان ومن افطر بعذر في في في فيه فهي معذوره فان كان الشرع عذرها لغايه اخر السنه فيعذرها في ذلك من باب اولى فالمراه مخيره بان انها تقضي وده الافضل تقضي رمضان اولا ثم تصوم وده الأفضل حتى تخرج من الخلاف او تصوم ال 6 شوال وتؤخر القضاء الى وقت لاحق لا ما ينفعش لا. الثاني صيام ما, ينفعش ما ينفعش نيتين ان اصوم 6 شوال مع من شوال مع القضاء لان ده محتاجه نيه زي الصلاه كده محتاجه وده محتاجه نيه لا ممكن ممكن في ايام اثنين وخميس ممكن تصوم في ايام اثنين وخميس صوم 6 شوال من ايام الاثنين وخميس ده إله فضلي إنما تصوم الستة مع قضاء رمضان ده ما ينفعش لأن ده ما يحتاج وده ما يحتاج والوقت لا يتسلع لينيتين هو نية واحدة صيام يوم عرفة لغير الحاج لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفه يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم ثالث صيام يوم عشراء قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عشراء فقال احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده يوم قبله صيام يوم قبله أو يوم بعده لقوله صلى الله عليه وسلم لَإِن لأ بَقِيْتُ إلى قابل لا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالفوا اليهود الرابع صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس ولقوله صلى الله عليه تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم الخامس صيام ثلاثة أيام من كل شهر قولي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر ثم من الشهر ثلاثة أيام, ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر وعن أبي ريرا رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام ويستحب أن تكون الأيام البيض وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامس قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم صائما من الشهر فليصم الثلاث البيض اتسموا بضله عشان قمر مكتمل وبينور الليل يعني. يوم 15 لا بيبقى, بيبقى كويس القمر بيبقى كامل 13 14 15 بيبقى كامل 12 ليه 13 14 15 صح؟ 12 ده مش ملقامل بيه 13 و 14 بيبقى في قمته 13 بيبقى قريب يعني ممكن ناقص منه حتة صغيرة و 15 كذلك إنما 12 و 16 بيبقى نقص طيب ماشي و 5 الله خير صوم يوم وإفطار يوم ده برضو من المستحبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا من أفضل أنواع تطور وده دليل على أن شريعة موسى وعيسى الصيام كصيامنا لأن داود كان بيصوم يوم ويفطر يوم صيامهم الآن صيام مخترع صيام هم حرفوه عشان يصوموا ويفطروا ويمشم النسيم ده مخترع صيام شهر الله المحرم لحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل التامن صيام تسع ذي الحجة وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة وذلك لعموم الأحديث الوليدة في فضل العمل فيها فقد قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر والصوم من العمل الصالح وورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع الأول من زي الحجة الثالث المسألة الثالثة ما يكره ويحرم من الصيام يكره إفراج شهر رجب بالصيام <تصفيق> لأن ذلك من شعائر الجاهلية وقد كانوا يعظمون هذا الشهر فلو صمه مع غيره لم يكره يعني لو صم ثلاث يوم من كل شهر أو يوم, يوم يوم يبقى رجب كغير من بقية الأشهر لأنه لا يكون حينئذ مخصصا له بالصيام روى أحمد, ابن روى أحمد بن خرشة ابن الحر ابن الحر قال رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يضرب اكف يضرب اكف المترجبين يعني الصائمين في رجب وحتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فانما هو شهر كانت تعظمه الجاهليه دليل على ان انكار المنكر العوام منكرات العوام يجب على الناس إن كرها عمر كان بيضرب أكف المترجبين يعني الذين يصمون فيه رجب ولا نتركهم للعادات تأكل من حسنتهم أكثر العادات دخلت من باب البدع يصمون 27 رجب ويقولوا ده الموسم إيه الليلة الإسراء والمعراج رغم أن فيها خلاف هل هذه هي الليلة أم لا ولكن حتى لو ثبتت أن هذه هي الليلة فلا يجوز صيامها وإفرادها بعبادة مخصوصة أو أكل مخصوص لأنها لم ترد من الشرع في ذلك في شيء وكان عمرهم الخطاب يضرب الناس في ذلك فمعنى كده ان لابد من انكار المنكر ودعك أن من كلام الناس أن إنكار المنكر يفرق الناس فإن اجتمعوا على البدع والضلالة فبئس الاجتماع فلا يفرقون إنما السنة تجمع الناس ما افترقوا إلا بسبب البدع يا إما أنا بمتدع يا إما أبقى بفرق الناس وأتركهم على بدعتهم حتى لا أفرقهم إني خشيت أن تقول إيه قد فرقت بين بني إسرائيل و... ولم تركوا بقولي فهارون كان فعل إيه خشي أن يفرق بالشرك لا لا يجوز فمن أجل ذلك أنكر عليه موسى فاللي بيجمع هي السنة إن أنا أرشد الناس إلى السنة آه حتعب وحاتعب في إنكر المنكر ولكن لما الناس كلها تبقى على سنة تجتمع لما واحد يخالف السنة هيبقى هو لإيه الشاس إنما مش أترك الناس على البدع زي ما هي وقل خشيت أن أفرقهم ما هم مفترقين تضيع السنة وضيع الدين عشان ما يفترقوش أي شيء حيجمحهم بخلاف الدين العرب لم يجتمعوا الأوسو والخزرق لم يجتمعوا تحت لواء واحد إلا إيه بالإسلام فالإسلام والسنة لا تتوحد الناس ولذلك قال علماؤنا إيه كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة هذا منهاج هاج مش توحيد الكلمة قبل كلمة التوحيد أي كلمة توحد ولذلك دخول الشيعة والاتحاد مع الشيعة هذا تفريق وليس اتحاد لأن في الحقيقة ما فيش كلمة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى إيه كلمة سواء بيننا وبينكم عشان التحد لازم كلمة سواء وهو بيننا وبين الشيعة كلمة سواء ده ما فيش كلمة واحدة بيننا وبين بعض فيها عدل كله بغي وسبف الصحابة ومهات المؤمنين في النبي صلى الله وسلم ولمز فيه وفي النهاية يقول لك إيه؟ أنا عايز أتحد معك. أتحد معايا بتغيير ديني. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك. لا ما ينزلوش منزلة اليودة ونصارى. عايزين يتعايشوا في دولة سنية يتعايشوا ولا يتدخلوا فيها. هو المقصود أن التدخل الإيراني في مصر هل تدخل تدخل لا ما هو تدخل عقائدي يعني هي هو بيقول تنمية اقتصادية صح مجانا, مجانا ما الذي تستفيده ايران من انها تنمي مصر وهي تعلم يقينا ان مصر دولة سنية وليس من, من مصلحة ايران السياسية والاقتصادية ان تنمو دولة في قلب الوطن العرب السني وتقوى وهي موجودة هذا يضرب مصالح إيران صح؟ طب لماذا هي باءة تساعد مصر؟ ما الذي تستمش؟ لازم أسأل نفس السؤال ما الذي تستفيده إيران والشيعة من مساعدة مصر اقتصادياً وتنميتها اقتصادياً؟ الإجابة المحتمة اليقينية هو المكاسب العقدية التي تكسبها وتدخل الشيع في مصر فهل أنا أقبل ذلك أم لا؟ أنا لم أقبل التدخل الأمريكي في مصر ولم أقبل التدخل الإسرائيلي في مصر قبل ذلك بسبب هذا السبب أني أنا أقول لا أنا مش حاخذ من, من أمريكا معونات في مقابل التنصير وأرفض التنصير مقابل المعونة فلماذا قبلت من الشيعة وقال العلماء أن خطر الشيعة أكثر بكثير جدا من خطر يهود ونصر وهذا معلوم لان الشيعة يكفرك والنصارى واليهود نصرى تكفرك الشيعة احقد من اليهود ونصرى على دينك انت هم يعتقدون انك نجس ان اهل السنه نجسون وانهم يجب قتلهم وغير ذلك من عقائد الشيعة الفاسده تجاه اهل السنه فهو يعني... عشان خاطر دين اخر الشيعة دين اخر بخلاف الاسلام والمتعه صح اللهم استعان الدم مو محلل؟, محلل عوام الشيعة ما نقدرش ان نكفرهم لجهلهم الثاني يكره افراد يوم الجمعه بقيام بالصيام صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعه إلا أن تصوموا يوما قبلها او يوما بعدها فإن صامه مع غيره فلا بأس بذلك للحديث الماضي الثالث يكره إفراد يوم السبت بصيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افطرد عليكم والمقصود أنهي أن عن إفراده والمقصود أنهي أن عن إفراده وتخصيصه بالصيام أما إذا ضم إلى غيره فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري فدل قوله صلى الله عليه وسلم تريدين أن تصومي غدا على جواز صيام يوم السبت مع غيره قال الترمذي رحم الله عقب إخراج إخراجه حديث النهي الماضي ومعنى الكراهة في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يعظمون يوم السبت اليهود يعظمون يوم السبت والنصارى تعظم يوم الأحد طيب مسألة اتخاذ يوم الجمعة والسبت أجازة رسمية طبعا المسألة كانت مصارف في السعودية ومجلس الشورى في السعودية صوت بجواز بنقل الأجازة من الخميس للسبت وتبقى الأجازة جمعة وسبت والتعليل في ذلك أنهم يتوافقوا مع أكثر الدول الاقتصادية حتى لا يحدث خلال اقتصادي في التعامل مع البنوك وغيره وأنا أظن والله أعلم أنها حجة وليست حقيقة لأن أغلب الدول الأوروبية وأمريكا نهارونا ليلهم فما فيش تعامل اقتصادي من أثناء البنوك والتعامل غالبا بيبقى عن طريق النقل او عن طريق الأدوات الإلكترونية يعني كمبيوتر أو انترنت وهذا لا يحتاج إلى أجازة لأن العمليات الإلكترونية والأدوات الإلكترونية بتشتغل حتى في اوقات الأجازة لما أنت بتروح يوم الجمعة الفيزا كارد بتاخد المكانة شغالة بتاخدش أجازة المكان والإنترنت بياخدش أجازة الانترنت شغال في أوقات ولكن كان حجة حتى يقنع بها المشايخ في ذلك والأمر لم يصدر من هيئة كبارة العلماء وهذا أخطر ما في الموضوع لم يدرسوا هيئة كبارة العلماء وهذا أمر خطير ان يتخف قرار بدون عرضه على هيئة كبارة العلماء لأنه حيحص حي... يحدث بلل خلل وبلبلة لأن هيئة كبار العلماء حد... لا بد أن تكتمع وتأخذ فيه قرار فإما تأخذ قرار موافق للسياسة بعد اتخاذ القرار السياسي فده حيعمل خلل لع... للمشايخ اللي خارج هيئة كبار العلماء أو ياخد قرار بخلاف القرار السياسي فده برضه حيعمل خلل ففي جميع الأحوال حيعمل خلل فكان الأفضل يتعرض على هيئة كبارة العلماء وبعد كده يصدر من هيئة كبارة العلماء إيه؟ قرار وفي الحالة دي نقولي حكم الحاكم يرفع الخلاف وهيئة كبارة العلماء قررت وبقية العلماء حيسكتهم توقيرا لهيئة كبارة العلماء لأنها هيئة آه لا آه آه يعني موثوقة في زمتها فده خلل حتى توسعة المسعى لم يؤخذ فيها قرار برضو أو هيئة كبارة العلماء فده إشكال. إشكال عظيم توسعه المسعه توسع انا قلت ايه المسعه لما توسع ما اتاخدش هيئه كبار العلماء, العلماء يرفضون التوسعه الحاليه ف... فكانها سياسه واحده ان انت هتاخد هيئه كبار العلماء ليه احنا في دوله دينيه خليها من السياسه بلاش دوله دينيه خليها من السياسه إن هيئه كبار العلماء لو وافقت على ذلك سيضطر الكل ان يسكت انما بعد قرار سياسي وتاخد هيئه وزن تاخد راي هيئه العلماء فانت كده بتعمل كده خلل يقيني في البلد لان هي توافق يا ترفض بتاعتها لم تكن موافقه سياسيه انما موافقه وديه فرايها مش ملزم ولا رايها يهم اي حد بل بالعكس ممكن يتسارع بعض المشايخ وياخذوا قرارات برفض الموضوع قبل الايه قبل فالمقصود ان اجازه يوم السبت ديت موافقه لليهود وتذليلا للشعوب الاسلاميه لا العادات الإسلامية المحضة دي ما منكلمش فيها إنما العادات الإسلامية لا, تت... لا هي لا طب إيه الفرق من خميس وجمع السبت يعيد لليهود وبيقودوا فيه أجازة اليهود عندهم في دينهم يوم السبت دا يوم محرم العمل فيه ويعظمونه تعظيما شديدا ونحن منهيون عن تقليدهم وشابهتهم تحريم صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال فإن كانت السماء صحوا فلا شك ودليل تحريم حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم قولي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم او يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم والمعنى لا يتقدم أحد رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف أما من كان له ورد يصومه فلا شيء عليه لأن ذلك ليس من استقبال رمضان ويستثنى من ذلك أيضا القضاء والنذر لوجوبهما خلاص يبقى الإنسان في أيام 29 شعبان لا يصوم ولا 30 شعبان يصوم يوم أو يومين يجوز صيام يوم 28 شعبان وما, وما دونه لغاية 15 شعبان فيكره لمن لم يكن له عادة بالصوم قبل 15 شعبان أما من له عادة في الصيام فيجوز له أن يصوم حتى ورده الذي يصومه يجوز له صيامه لو كان قبل رمضان بيوم يحرم صوم يومي العيد لحديث أبي سعيد الخدري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر ولحديث عمر بن خطاب قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم ويكره صوم أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث والثالث عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل والقول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب ورخص في صيامها للمتمتع والقارن إذا لم يجد ثمن الهدي الحديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي المتمتع والقارن إن شاء الله هنأخذهم في الحج المتمتع والقارن الفرق بينهم إن المتمتع عمل عمره وأحل من العمره وجلس في مكة حتى موعد الحج القارن أن يقرن في النسك ينوي الحج والعمرة في نفس واحد ويعمل حج كأنه عمل العمرة برضو مع الحج ده إن شاء الله أن في الحج ده يجب عليهما أن ينحرى هدي الاثنين دول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فلم يجد الهاج يصوم ثلاثة يام في الحج وسبعة إذا راجع طب ثلاثة يام في الحج إمتى عنده لغاية أيام التشريق ممكن يصوم فهنا يجوز له صيام الثلاثة أيام التشريق عوضا عن ذلك الباب الخامس في الاعتكاف الحقن المجهاري في المهبل لا الحقنا ببغيري لا يفطر الصائر لا لا يجوز في الحالة ليت ولا أشكة المعظم؟ لا يكون بعد الإفطار بالليل لا ينفعش بالنهار لو بالنهار يفطر ما يفطر يكون بالنهار؟ لا يجوز ليه انه يفطر مش عوضر يحرم عليه يعملها بعد رمضان ويعني خلاص اللحق المجاري بعد رمضان حيخلص يجهز العين بالليل ان استطاع وممكن المرأة تحقن مجهريا بالنهار مش مشكلة الحقن ما بيفطرش الصائمة انما الاستمناء هو اللي بيفطر الاستمناء هو اللي بيفطر فهو الرجل لا يستمني في رمضان ويجعلها بالليل او يأخرها البعض رمضان انما مش عذر طبيط اه يعني بيعملها بالليل الاجماع للامع العلماء ان هو مش محرم في اجماع لانه والشيخ الالباني خلف فيها الاجماع لانه يحرم صيام يوم السبت وافراده والاجماع على خلاف كلامه ما فيش حد من العلماء قال انه حرام والإجماع يجوز أنه يكون صرف ماشي الخامس الباب الخامس في الاعتكاف تعريف الاعتكاف في اللغة هو اللزوم الشيء وحبس النفس عليه وفي الشرع لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل حكمه هو سنة وقرب إلى الله عز وجل قوله تعالى أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود دليل مشروعيته وقال ولا تباشرهن وأنتم عكفون في المساجد وعن عائشة رضي الله عنه أن النبي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفه الله وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه سنة ولا يجب على المرء إلا أن يجبه على نفسه كأن ينذره فثبتت سنية, سنية الاعتكاف ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع شروط الاعتكاف ان يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا مميز يعني لا اعتكاف يصح لطفل اقل من 7 سنوات بعد 7 سنوات يصح اعتكافه عاقلا يعني لا يصح اعتكاف مجنون فلا يصح الاعتكاف من الكافر ولا المجنون ولا الصبي غير المميز غير المميز اما البلوغ والذكوريه فلا يشترطان يعني يصح اعتكاف المراه ويصح اعتكاف الرجل فانصح لإحتكاف غير البالغ إذا كان مميزا وكذلك من الأنثى طيب لو ميز قبل سبع سنين ما فيش مشاكل تميز وفهم الخطاب ورد الجواد فاحنا بنقول سبعة وده أغلب الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم امر امر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أن يعلمهم يوع... لسب... الصلاة لسبع فكأن سبع سنوات أغلب الناس ب... ب... بتدرك فيه و... وبرضه في مسألة مهمة ان تأثير التأثير تأثير الحضارة غير مؤثر في التمييز فإن العرب كانوا أكثر تمييزا منه وأكثر يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السبع سنوات صح؟ كأن التمييز عندهم كان عند, عند السبع عند سبع سنوات عند العرب يبلغ الطفل مبلغ الرجال السبع سنوات ده يعني ممكن يكون حافظ من الأشعار العرب ما لم يحفظه لم نحفظه أنا عائشة رضي الله عنها كانت تحفظ أشعار العرب وكانت بليغة وهي عندها كم سنة؟ تسع سنوات فسبع سنوات عندهم كان الطفل طبيعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيحفظ القرآن عند سبع سنوات الشفعية رضي الله عنه حفظ القرآن وابنه السابعة ده مش مميز وإحنا الدنيا تفتحة ده بالعكس ده إحنا بناخد فراغ بيضة والعيال بتنام للظهر مبتروحش المدرسة اللي بعد سبع سنين ممهوبي مش عارف حاجة ففي الحالة ديت اه يعني احنا عندنا سن المدرسة سن سبع سنين فأنا ف... أظن الله أعلم ان سن التمييز يتأخر مش يتقدم فما فيش فرق بيننا وبين العرب يعني سبع سنين برضو حد كده ممكن بعض الأطفال يتميزوا عن ذلك ويبقى التمييز عنده أقل من سبع سنين ولكن هيتعرف ازاي غير ان الاب يبقى عارف كواس انه يفهم الخطاب ويرد الجواب ويبقى مميز بين الاشياء وبدأ يبقى يفهم يعني ما حوله ده يبقى مميز السلام مش قاعدة يعني النية انما الاعمال بالنيات فانو المعتكف لزومة معتكفة قربة وتعبدا لله عز وجل الشرط الثالث ان يكون المعتكف في مسجد قال تعالى وانتم عاكفون في المساجد كلمه المساجد ده في كل المساجد ولا يشترط في المساجد الثلاثه التي وردت في حديث حذيفه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثه ويقصد يعني لا شد الرحال الى هذه المساجد لا يجوز شد الرحال الا لهذه المساجد لفضلها اما بقيه المساجد من اراد ان يعتكف في اي مسجد مع شد الرحال يجوز مع عدم وجود فضل ولفعل صلى حيث كان يعتكف في المسجد ولم ينقل عنه أنه كان يعتكف في غيره أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف, مدة الاعتكاف تتخلى لها صلاة مفروضة وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه أو تكرار خروج المعتكف كل وقت وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف أما المرأة فصيح اعتكافها في كل مسجد سواء قيمت فيه الجماعة أم لا هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة فإن ترتب على ذلك فتنة منعت والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه يعتكف فيه تقام فيه الجمعة لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف في مساجد مصلة مسجد زي مسجد الجامعة هو حب يعتكف في مسجد الجامعة في الأجازة من اللي هيجي يصلي معه غير الغفير اللي برة كان بيصلي فحيعتكف فيه ازاي عشان يطلع يصلي كل صلاة يبقى حيطلع برة ويصلي ويرجع يبقى مش معتكف نفى لزوم المسجد الخامس اتهار من الحدث الاكبر فلا يصح اعتكاف الجنوب ولا الحائض ولا النفساء لعدم جواز مكثة هؤلاء في المسجد لا صحي اعتكاف الجنوب ولا الحائض ولا النفساء ده فيها إجماع على اعتكاف الحائض والنفساء لا صحي في المسجد لأن الحائض, لأن الحائض ليست من أهل المسجد ولا من أهل الصلاة وعند الجمهور ليست من أهل القرآن ليس لها إلا أن تذكر الله يبقى تروح المسجد تعمل إيه فمنعوها من المسجد فالمرأة الحائض تمكث في بيتها ولا تذهب إلى المسجد ولها أجروها كامل في أخوات بتحب تتعب نفسها هي قاعدة في البيت وأجرها يصل إليها لأنها ما منعها عن المسجد إلا العذر فتزيد هي على اجرها لا هي عايزة تروح المسجد عشان تأثم وتقعد تعتكف في المسجد عشان تأثم وبدل ما تجر حسنات تجر سيئات لأن الاعتكاف في المرأة الحائط في المسجد محرم حرمه الأئمة الأربعة ونقل ابن بطال الإجماع على حرمته على حرمة اعتكاف في المرأة في المسجد أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوفي بنذرك فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل لأنه لا صيام له فيه ولأنهما عبادتان منفصلتان فلا يشترط لإحداهما وجود الأخرى يعني اعتكاف الصيام منفصلين لأفضل لا أن يعتكف وصائم أما لو اعتكف في وقت خلاف, فيه خلاف الصوم يجوز وأيضا ليس هناك وقت للاعتكاف أقل وقت ممكن يعتكف يوم بليلة وممكن يعتكف أقل من يوم وليلة وممكن يعتكف دقائق وممكن يعتكف ساعات على أد ما يستطيع المسألة الثالثة زمن الاعتكاف ومستحباته ومستحباته وما يباح للمعتكف وقت الاعتكاف المكث في المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين العلماء والصحيح إن شاء الله أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد فنصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل وإلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك لا من باب الأفضلية ولكن يجوز وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله فإن اعتكف في غير هذه هذا الوقت جاز, جاز ذلك لكنه خلاف الأولى والأفضل من نوع اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان كلام ده في خلاف أهل علم الراجح أنه يستحب له أن يدخل قبل غروب ليلة الواحد والعشرين هو بيقول هنا بعد الفجر واللي حصل أنه في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعد صبيحة اليوم 21 ده قول عائشة و... وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف, أن... اعتكف قبل غروب ليلة ال21 والجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المعتكف قبل المغرب يوم 21 يعني يوم 20 المغرب يصلي المغرب في المسجد ويمكث فيه ولكن لا يدخل المعتكف الخاص به اللي هو الخباء إلا بعد الصبيحة وده واقع سلما يخش المغرب حيفطر ويصلي الترويح لغاية والتهجد إلى الفجر وبعد الفجر يصلي الفجر ويجلس للشروق وفي الصبيحة اليوم ده أول ليلة يبيت فيها إمتى بعد الصبيحة فهو جمعا بين الدليلين مستحباته الاعتكاف ويخرج امتى بعد غروب اخر ليله من رمضان لان احنا بنعد من المغرب يدخل قبل الغروب ويخرج بعد الغروب وبعض السلف من التابعين كان بيخرج يوم العيد ولم يرد ذلك لا عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم فبعض العلماء كان حنبل استحبوا ذلك ان يخرج على العيد ولكن الافضل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مستحبات الاعتكاف الاعتكاف وعبادة يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلائق عما سواه يبقى هو الاعتكاف مقصود منه الخلوة مش الاجتماع مع الناس والحكايات وكأنك قاعد في فسحة يقعد يحكي أنا مرة اعتكافت مع ناس العشر تيام كلام الناس تنام وتقوم وهم قاعدين يحكم ويدردشهم سبحان الله يعني ولا, ولا يوجد معنى الاعتكاف في القلب الاعتكاف عبادة تطهر القلب تنظفه تخلو بربك وتتعبد وتقرأ القرآن فده يجلي يجلي مع القلب ما, ما, ما على القلب من صدق يقطع العلائق عما سواه التليفون بتاعك ما يبقاش عليغل رقم أهلك فقط والباقي تلغيه او الشغل الضروري إذا كان عندك عمل حيتعطل به مش برضو ممكن يبقى التليفون مصيبة في الاعتكاف في ناس مبتعرفش تنام للتليفون التليفون شغال ومفيش اي احترام للاخر كنت في اعتكاف مرة والاخ عنده شغل الساعة 8 فظبط كل الناس تقوم إلا هو تقوم منزعجة من, الـ من, الـ من, آه من صوت المنبه وهو نايم يقوم ويطفوا المنبه ويصحوه عشان يكمله نوم فما فيش اي احترام للأخ عندك شغل يا إما تعتكف من غير ما تزعج الناس يا إما تروح ما تعتكفش وتسيب الاعتكاف خالص وتخلي الناس تنام ان انت من تشعيش لوحدك وده برضه اخر يجي له تليفونات بالليل او يجي له تليفونات الساعة 19 ويضطر ويقوم يرد عليها في وسط الناس الناس نايما يعني الناس اللي ما صحتش من رنة التليفون تصحى من الكل ومكسل يقوم ياخد جنب بعيد عشان يرد على التليفون ويتكلم في وسط الناس ناين كل ده من مظاهر الخلل في الاعتكاف وفي الحقيقة ومش مظاهر خلل في الاعتكاف فقط هو مظاهر, مظاهر خلل في شخصية, في شخصية الملتزم إن هو لا يراعي شعور الآخرين وده مهم جدا انك تراعي شعور الآخرين انك انت لو مكانه حط نفسك مكان الآخر وتصرف تماما كما يحب الناس ان يتصرفوا معك ففديت من المساوئ لاجتماع الناس وناس بتكره بعضها من كده ان هو لا يرعي مشاعر الاخرين ويزعل او لو حد جرح مشاعره ولو حد فعل نفس الحركة اللي هو عملها وربما يغضب منه فيقطع العلائق عما سواء يكون مختلي برب فعلا مش رايح يتفسح فيستحب أن ي... المعتكف ان يتفرغ للعبادة فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطعاد التي تقربه إلى الله عز وجل بعض الناس برضو المعتكفين بيجيب معلّة الطب بتاعه والفلاشة بتاعت النت عشان يتابع الأخبار وبرضو لا ينفصل عن الدنيا يعني. وكانه مش معتكف كأنه رايح لا يحفو لا اخلوا بربك اترك العلائق الاخبار ممكن تعرفها من زميلك من تتصل بواحد في خلال خمس دقائق يخلق خصلك الأخبار خمس دقائق فقط وبعد كده تقفل الموبايل بتاعك او حافظ على وقتك يعني لابد المسلم أنه يشعر أنه هو الوقت يسابقه وهو هو الوقت في صراء فلابد أن تحافظ على الوقت و... و أنت عارف إيه هدفك من الحاجة قبل ما تعملها هدفك من الاعتكاف أنك تعمل إيه رايح تتفسح يبقى روح بقى تفسح مع ناس عايزة تفسح ما تضيعش اعتكاف الآخرين عايز تروح تعتكف عشان تخلو بربك وتستفيد وتنتفع بالاعتكاف وتأخذ بركته ويبقى لك طول السنة ده ليه موصفات خاصة لابد انك انت تلتزم بها ولابد انك انت تقيم نفسك على هذا الاعتكاف عشان تبقى انت ايه ماشي صح تقيم نفسك وتعرف انت اعتكفت ولا ما اعتكفتش ولا اللي حصل لك ايه وتعرف ان حيبقى في قبول ولا مش حيبقى في قبول في الاعتكاف مش هتضيع عمرك وتضيع كل سنة نعتكف وناخد الشنطة ونحن نتفسح ونقعد مع زمالنا نحكي وفي اخر السنة نمشي ونحن عارفين لا لازم تقيم نفسك انت تحس عندك مقياس بعد الاعتكاف هل ربنا تقبل اعتكافك ولا لا لازم الشعور ده بعد كل عبادة لو مش عندك يبقى انت لسه اللمبة, اللمبة لسه مطفية لسه مش منورة لازم بعد كل عبادة بعد رمضان يطلع تبقى انت عارف ربنا تقبل منك ولا لا بأحوالك وبنفسيتك وبتضعك اتغيرت ولا لا لأن التقبل معناها أنك أنت تنقلت من درجة لدرجة ربنا تقبل منك طلعت لدرجة أعلى لا ده أنت بتنزل يبقى أنت تعرف أن اللمبة مضفية بعد الرمضان ولا كأن رمضان عدى ولا استفدت منه بأي حاجة تعرف أن ربنا ما تقبلش منك رمضان إنما بعد رمضان تحس أنك قبول على الطاعة وحارس على الطاعة وبدأ قلبك يشعر بالغربة حينما تفقد الطاعة تبقى أنت عارف أن ربما تتقبل منك وبدأت تنتقل لدرجة أعلى الدرجة دي ما كنتش قبلها في رمضان ولذلك قال العلماء أن الإنسان يعرف أن الله عز وجل تقبل منه عمله بحاله بعد العمل إن كان حاله بعد العمل احسن من حاله قبل العمل يعرف أن الله عز وجل تقبله وانتقل إلى إيه؟ درجة أعلى, من أعلى بقى في مستوى أعلى من ذلك أعلى من ذلك في الطاعة بعد رمضان ما كنتش بتقيم الليل قبل رمضان ما كنتش بتقيم الليل بعد رمضان بقيت حرص على قيام الليل وحرص يعني حرص انك لو فات قيام الليل تشعر بتشعر بتنغيص في نفسك يبقى انت عرفت ان ربنا تقبل منك هذا العمل واتنقلت الدرجة اعلى بعد رمضان اللي بعده حسيت انك انت بدل ما تقيم ركعتين هتقيم اربعة وحرص على ذلك تركت الغيبة والنميمة بعد رمضان بعد كده حسيت انك انت مقبل على الطاعة والصلاة بقلب خاشع بعديها الصيامك بقى احسن بقى وهكذا كل سنة تحس انك انت بتزداد قربة الى الله عز وجل تعرف ان ربنا بيتقبل العملك وانت ماشي في الطريق السليم كل سنة زي ما انت ويتيجي في رمضان تم جاي برضو ايه بدأ حفظ شوال شوية لغاية نصف شوال ما يخلص وتسيب الحفظ السنة جاي تبدأ من رمضان حفظ وهكذا تعرف انك انت المكنة مفوتة ما فيش ايه ما فيش حاجه بتديك انت بتمشي في فراغ ما بتستفدش حاجه الساقيه لما بتعدي كده على ميه بتملى ميه وتقلب الناحيه الثانيه لا ده انت فاضي شغاله بتاخد هوا وتفضي هوا ماشي في دائره لغايه ما تموت فلازم الانسان يستيقظ فهو ده فائده الاعتكاف ما يباح للمعتكف يباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه امور الضرورية كالخروج الاكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما طبعا أحيانا في المساجد بيكلفوا إخوة بيجمعوا الاشتراكات والفلوس وبيجيبوا إيه أكل كل يوم لو فرضنا للأكل ده ناقص ما جاش في يوم يباح للمعتكفين إنهم يخرجوا يأكلهم ويرجعوا تاني ده من الضروريات التي يجوز الإنسان أن يخرج منها قضاء حاجة أحيانا بالمسجد ممتلئ والحمامات مش كافية فيجوز للمعتكف ان يخرج لقضاء حاجته ولو في بيته كان بيته قريب ويرجع الخروج لقضاء الحاجة والوضوء من الحدث الوضوء من الحدث يعني لو برضو الحمامات ديئة وما مكان للوضوء ممكن يخرج يتوضى والاغتسال من الجنابة ليه؟ لا الحمامات من المسجد أصلا يعني فحش واحد ييجي احتكف تحت في الميضة في الحمامات هي أصلا خارج المسجد لم توقف للصلاة فكون انك اصلا بتخش الحمام ده انت كده خاركت من المعتكف ولكن ده للضررات فرضنا الحمام ده مغلق او فيه كسافة حيفوتك الصلاة ممكن تخرج تتوضى خارج المسجد يباح له التحدث الى الناس فيما يفيد والسؤال عن احوالهم أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه وأن يتحدث إليه ساعة من زمن والخروج من المعتكف لتوديعهم لحديث الصفية رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت قلبت يعني رجعت إلى اهلي فقام معي ليقلبني قلبني يعني وصلني إلى المنزل يردني إلى بيتي وكان بيتها في مكان دار أسامة بعد ذلك يعني كان بعيدا عن المسجد فدل على ان يقلبني إلى بيتي يعني ذهب معها إلى بيتها وده جائز يجوز ان المعتكف يخرج لتوصيل أهله أو لأن الحاجة مما لابد منها للمعتكف ان يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته ذي برضو أمر مهم وخصوصا للنساء انها بتأكل وترمي في الجامعة وهي لا ترضى بذلك في بيتها ولا تنظف المسجد ولا تهتم بشأن المسجد وأنا لا أدري لماذا ظهرت هذه الظاهرة عند النساء دون الرجال مسجد الرجال أنظف المسجد للنساء لماذا لا أدري؟ والمرأة لا ترضى ذلك في بيتها فالمرأة تنظف ان شاء الله تنظف مكانها بس يعني لو كل واحدة نظف مكانها ومكان عيالها المسجد حيفضل نظيف إنما لا ده تجيب الشبسي تتبع عليها يوسخوا المسجد وبعدين تأخذ العيال وتمشي طبعاً ما فيش حد في المسجد يعني ما حتى في بعض المساجد ما فيهاش عمال فبيتركوا المسجد يجي النمل وبعدين بعد كده يزهد في المسجد والنساء مترداش تروح المسجد من أجل قذارته فطبعا داعب يعني مفروض المجتمع المسلم يكون أنظف من ذلك الأخت اللي توسخ المسجد تنظف مكانها وبرضو كذلك الأخ يأكل وينظف مكانه مش, ح... مش هيخسر أنه يلم الحاجات اللي حياكلها حتى يشعر نفسه بأنه هو مهتم بالمسجد حتى ده المرأة التي كانت تقوم المسجد لها فضل ولا يعرف اسمها يعني العلماء لما بيترجموا لصاحبة هذا المقام العظيم لم يذكر اسمها امرأة كانت تقوم المسجد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لم يجدها سأل عنها قالوا ماتت فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبرها وصل عليه ودي لم نعرف لم نعرف لها من عمل غير أنها إيه كانت تقوم المسجد تقوم لأنها تكنسه من القمامة تلم القمامة بتاعت المسجد تنظف كل يوم تقوم الصبح تقوم قبل ما الرجال يخشون تنظف الجامع من نفسها كده تطوعا تنظف الجامع وتمشي واشتهرت بهذا العمل هي كانت بتتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل وعرفت بهذا العمل فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقدها في يوم نسأل عنه فده دليل على ان العمل هذا العمل فيه فيه فضل كبير مبطلات الاعتكاف وبرضو الاخوة في الاعتكاف الإخوة اللي بيمسكوا الخدمة في الاعتكاف يقول لك أنا مش عايز خدمة النظافة ده من أفضل الخدمة في النظافة في الاعتكاف, في الاعتكاف. أن طهر بيتي يا إيه طهر بيتي للطائفين والعكفين والركع السجود ده وظيفة الإنبياء تطهير المساجد للمعتكفين من أفضل الأعمال وقربات وانت لا تدري وربما صلتك وقيامك وصيامك لم يتقبل ولم يتقبل منك غير كنسة كنستاه في مسجد وهي دي اللي ترفع درجتك في الجنة بإخلاص انما الواحد لا يقول لك أنا رجل لي مقام وضعي وما ينفعش أن أنا أكنس الجامعة أو ما ينفعش أن أنا أنظف الجامعة لا حطني في حاجة تاني ده كرمتي ما تسمح ليش أن أنا أنظف ولا يدري هذا المسكين أن الله عز وجل اخترى لأنبيائه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يطهر المسجد للطائفين والعكفين وهو كان هذا تنقيس لحقهم ولا لفضلهم ولا تدري يعني بعض الأعمال الإنسان بيبقى لا يلقي لها وزن ويجدها في الأخرة هي دية الاتفاق الموازين المبطلات الاعتكاف الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل وقته للخروج كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا ولأن الخروج يفوت المكث في الاعتكاف وهو ركن الاعتكاف الجماع قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وبرضو في حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع والمباشرة مباشرة الزوجة من غير الفرج ذهاب العقل فيفسد, فيفسد يفسد, يفسد الاعتكاف بالجنون والسكر لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة الحيض والنفاس لعدم جواز مكث الحائط في المسجد الردة لمنافئتها العبادة لأن أشركت لا يحبطن عملك الفترة ديت هو خرج من أنه يكون من أهل الاعتكاف بس بعد ما يفوق يبقى يعتك ينوي مرة أخرى أنها معتكف بالنسبة للخروج من المعتكف إخواننا الفخاء بيقولوا لا يجوز الخروج المعتكف إلا لحاجة هنا كلمة لا يجوز هنا يعني يحرم فهل يحرم أن الإنسان لو اعتكف اعتكاف مستحب يحرم عليه الخروج ولا يبطل اعتكافه ولا يحرم المسألة لها كذا حكم الحكم الأولان إن كان ال... الاعتكاف منظور فيحرم عليه الخروج بلا حاجة منظور لأن ده واجب وابطل الواجب محرم أما لو مسنون ابطل المسنون مش محرم فلو كان مسنون وده أكثر الاعتكافات بيطبقوا مسنون الخروج منه لا يبطلو الخروج منه لا يحرم إنما يبطلو يبطل الاعتكاف فإن خرج المسلم لغير حاجة من الاعتكاف وأراد أن يرجع مرة أخرى فلينوي الاعتكاف مرة أخرى وله الثواب قبل الخروج وبعد الخروج وليس له ثواب في وقت الخروج أما لو خرج لحاجة فله الثواب وهو خارج المعتكف معتكف لأنه معذور في الخروج خلاص كده المسألة دي مهمة من المسائل اللي بعض الناس ما بيفهموش كويس فيها فممكن يخرج من المعتكف هو يقصد أن وهو في الحقيقة مش هيأثم هو اللي يأثم اللي هو اللي خرج من المعتكف المعتكف المنظور كالناذر فأحيانا بيبقى فيها خلط في الفهم يعني. الوظيفة الصنعة ممكن فقاله ممكن يخرج للصنعة ويرجع إنهم في المسجد جائس لا هو لو كان المكتب جزء من الجامع يعني الجامع لما وقف وقف كل مسجد كل, كل وقف لله مقصود بيه مسجد وخصص الجزء منه مكتبة خصص الجزء منه حمام خصص الجزء منه أوضة بس كل ده في النهاية وصلى فيه لأنه هو لوقف الأرض ووقفها يقصد بها أنها موقوفة مسجد ولا يجوز تغيير الوقف على حسب الوقف لا, لا ده ما ينفعش لأن المستشفى هنا مش مسجد إن كان المكان ده اتوقف كله مسجد وخصصه منه جزء للكشف والمستشفى وهي أصلا مسجد ماشي إنما لا قالوا لا الدور الأول مسجد الأرض دي هتبقى وقف لله وحنوقفها كلاقاتي الدور الأول مسجد الدور الثاني مستوصف يبقى المسجد مسجد المستوصف لا ده برضو خرج من المعتكف ولما يرجع تاني هنا الاعتكاف مرة تانية مسجد أنس مالو ما فوق مسجد مش مسجد النساء فوق فوق السطح مسجد انا السطح وحاجه ثانيه سطح مسجد انس ليه وضع خاص لان مسجد انس في جزء منه مسجد للنساء في السطح وفي جزء بره المسجد الجزء اللي المسجد ده مش مسجد نعم صاد ضربه السنه وعليك جدا ماشي ده لو حاجه ضروريه ممكن اي حاجه ضروريه ممكن خش بقى في الحج كتاب الحج يشتمل على سبعه ابواب هو ان شاء الله المنهج لغايه اخر كتاب الجهاد لغايه صفحه 210 عنات في شهر ستة إن شاء الله آخر شهر ستة لو خلصنا بدري أخوانا تبقوا أنتوا بقى تذكروا بقى تراجعوا تراجعوا يعني أعمال سنة مش عارف لسه ما تحددش تعريف الحج هو الحج والحج لغتان ويقرأتين الحج لغتان القصد في الشرع التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحج وفضله الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام قوله تعالى ولله على الناس حج, حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر في الله غني عن العالمين وقال تعالى وأتم الحج والعمرة لله حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس وذكر الحج قد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر فضله ورد في حديث مرفوع العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج إلى الحج والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا قال رجلا أكل, أكل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة قد أجمع العلماء على ان الحج لا يجب على المستطيع إلى مرة واحدة طيب النبي صلى الله عليه وسلم حج كم حجة في عمره كم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة ثلاث حجات حجة لها حجة الوداع واثنين قبل البعثة نعم رفص, رفص اللي هو الكلام في مسائل الجماع وكلام المرأة فيما يخص الجماع والفسوق للمعاصي والذنوب وعليه أن يبادر بادائه إذا تحققت شروطه ويأثم بتأخيره لغير عذر قولي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له قد رؤيا مرفوعا ومقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا شروط الحج الإسلام فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه لأن الإسلام شرط لصحة العبادة الثاني العقل فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه لأن العقل شرط للتكليف والمجنون ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يفيق كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق الراء الثالث البلوغ فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ للحديث الماضي رفع القلم عن ثلاثة لكن لو حج فحجه صحيح وينوي له وليه إن لم يكن مميزا ولا يكفيه عن حجة الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم ينوي عنه وليه يعني لو كان غير مميز أبوه ينويله ينويله بقلبه أن الطفل هذا لا لا يحج عنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو رفع تمراء صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهذا حج قال نعم وليك أجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى الرابع الحرية فلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك ليملك شيئا لكن لو حج صح حج إن كان بإذن سيده قد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم أعتق فعليه حجة الإسلام ثم أعتق فعليه حجة الإسلام وإذا وجد إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا يجزئ ما حج في حال رقه لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي ويوم عبد الحج ثم أعتق فعليه حجة أخرى لا أعتق هو الملفاعل عطق يعني عطق يعني عطق مفعول مبني المجهول عندما هي عطق عطق العبد الاستطاعة لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع ليس بيلا برضو في قراءة تانية حج البيت من استطاع ليس بيلا فغير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده أو بدنيا بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا لا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع طريق طرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحج معه على نفسه وماله فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع قد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله ومن الاستطاعة في حج المرأة وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره إلا بمحرم لقول تعالى لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها والقول صلى الله من الرجل الذي قال ان امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا قال انطلق فحج معها فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة ها؟ ورد هنا ثلاثة أيام ورد في حديث آخر يوم بليلة فالعلماء قالوا المقصود هنا استفر وليس الأيام فأي سفر يقصر فيه الصلاة لا يحرم على المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم حتى لو راحت اراجع في نفس اليوم لابد فيها من محرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ووصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بأنها تؤمن بالله واليوم الآخر تهيج لها على الطاعة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم في رواية أخرى أن تسافر هاليا في رواية أخرى أن تسافر ثلاثة أيام في روا بالغة. المحرم لازم بالغ لازم يبقى بالغ لازم يبقى بالغ مش حد سن المرأة لا كلها اي امرأة تحتاج إلى بالغ ومسلم إيه؟ الطالبات الجامعة محرمها يوصلها لغاية المدينة الجامعية او السكن ويرجع وبعدين لما تيجي هي تعود بقى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع هي لها لأنها في محل إقامة ولما تيجي تسافر برضو محرمة يرجحها والله ما تروحش والصعوبة هي اللي عملها في نفسها إيه المانع إنها تروح كلية قريبة مش, مش صفر والله الحمد لله مننا يعني كفر الشيخ بقى فيها كل الكلية دلوقتي تروح ولو ما كانش فيها تروح كلية فيها وش هي يعني نفسها هي كده كده مش هتشتغل باللي هي تعمله وتلاقها في تجارة او اداب او تربية طب ويعني يعني تشتغل والرجالها لقيين شغلة عشان ستتشتغلوا وطبيبة ابوها بقى يستحمل يوصلها ويرجعها او تحول كلية قريبة في هنا الحمد لله صفر في كلية سيدالة تفتحت صح وايه الطب تفتح هنا طيب خلاص يعني الامر حيبقى يسير والاخوات نعم الحج يسقط على المرأة إن لم تجد محرم في الحج لو وديها الحج ويرجع طب ما يحج نستعجل يعني للدرجات ماشي وديها ويرجع ماشي هينفع المانع بس المشكلة إنه هو بشرط إنها أصل الحج مش هتقعد في مكان واحد أربعة أيام كاملين هتقعد في مكة بتقعد في المدينة بتقعد في مكة من أيام التشريق بتقعد في مكة لحد يوم 8 يوم التروية وبعدين تقعد في ميناء يوم التروية وبعدين يقعد في عرفة يوم 9 وبعدين تقعد في يوم النحر وتقعد 11 و 12 و 13 كل ده سفر يجب يرافقها والله يجب يرافقها وما يحجيش هو حر ده قول الشيخ الإسلام التيمية أن بعد المرأة ما تصل لسن القعود يجوز أنها تسافر بلا محرم والكلام ده مش راجح وخلاف قول الجمهور برضو ما في الحج بينعدم الموضوع ده بيقولوا لازم محرم حتى لو قلنا رفقة أمينة في الحج الواجب ده خلاف, خلاف الراجح يجب لها محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر إلا ومعها ذي محرم طب قولوا كده قولوا وقول لي إيه اللي طيب وده يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك ولا بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه يعني حاصل الأمان لدرجة أن المرأة تخرج من حضر موت إلى بيت الله الحرام لا تخاف إلا لإه لا تخاف إلا الله فدل ذلك على إيه على أن الأمان سينتشر لدرجة أن المرأة تخرج وحدها لا تخاف شيئا إلا الله لا ده إخبار إخبار وضرب مثل إخبار حتى لو حصل حنقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأن لو كان فيه إجماع في المسألة مش هيحصل ونقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب إنما المسألة فيها أخلاف ليه؟ عشان الواقع دي تحصل زي مثلا سيكون قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف لما يجي واحد يقولك المعازف حلالت هتقول له إيه؟ صدق رسول الله يسعى وصلى لإن المسألة لو انت قلت حرام وأنا قلت حرام هنقول الحديث غلط لإنه هيستحلون إزاي لما أنت واحد زيك هيستحل فأنت اللي, اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليك في الحديث لا دي منعوها ان هو توصل لغايه المطار وتركب الطياره لوحدها ما الاسناء ده سفر منعوها الا منعوها اه لو سفر ما ينفعش برضه زاره اهلها وكده كل السفر ما ينفعش اللي يخصه في الصلاه يعني فوق 17 كيلو 17 كيلو واخذنا بالاكثر لان شك من الراوي الشك من الراوي اه والله لو جت يبقى كويس بس احنا ما لقيناش يعني مسافه القصر 17 كيلو اه مسافه القصر 17 ثلاث فراسخ اه يعني تروح مع انساء ومعاهم كده ده دي بقى يعني أحكي لكم خصة رجل أخوات من بتوعرف صحبة الأمنة كانوا سبعة وقالوا إحنا ناخد عربية سبعة راكل ونطلع بها كلنا رفقة أمنة كده هو السواء خدتهم بالرفقة الأمنة لمكان وقالوا لهم كل واحدة تخلع لإيه الدهب طبعا خلعوا الذهب بكل رفق وعطوه وروحوا برضو بنفس الرفقة الامنة إلى, الى اهليه ده لو معهم محرم كان رجل على الاقل آه هو وجد الرفقة الامنة انها غير امنة وحتجيب بينين الامان يعني اي حد للرفقة الامنة وبرضو النساء العواجيز اللي انت بتقوله فوق 45 سنة انا شفت في المطار نساء عواجيز تحتاج الى محرم اكتر بالشبات وامرأة بعد ما نزلت من الطيارة أغمى عليها لاليها ابني يقدر يشيلها ولا يجيك طبعاً الإسعاف خدوها وما تعرفش هي راحت فين فليه ليه وبصراحة الشرعة حطلنا صمام الأمان إحنا نلتزم بالشرح فهي عايزة تسافر أما ابنها يوصلها على ألا حيحافظ عليها أكثر من غيره لو الستي العجوزة دي لو ضاعت جواز لو ضاع جواز صفارها في السعودية حتتلطن يعني هي أغمى عليها ممكن واحد ياخد جواز الصفر بتاعها ويضيع وتروح المستشفى لا هي عرفة هويتها ولا حد عرف هويتها ومش عارفين هي فين في النهاية حتتبهدل فرفقا بالنساء والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهم ولازم احنا كمان نحافظ عليهم المسألة الخامسة حكم العمرة تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر لقوله تعالى واتموا الحجة والعمرة لله قالت عائشة هل على النساء جهاد قال نعم عليهم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ولقول قولي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن الضعن يعني إيه الانتقال قال حج حج عن أبيك واعتمر أركان الإحرام أركانها الإحرام والطواف والسعي هنا بقى نبدأ أحكام العمرة العمرة عبارة عن ثلاث أركان خلاص اللي يعملهم عمرته صحة حتى لو عامل إيه باللازم زي الصلاة كده الإحرام والطواف والسعي زود عليهم ركني كمان اللي هو الوقوف عرفة يبقى الحج إيه تم يبقى عشان نحفظ الحج والعمرة كده واحدة واحدة أنا عارف الحجي صعب بس لما انت ترتبه في ذهنك كده هيبقى سهل جدا يبقى العمرة ثلاث حاجات والحج اربع ايه حاجات هما الثلاث حاجات زائد الايه الوقوف ضعرفة ولذلك لما نقول القران بين الحج والعمرة يبقى قارن ليه لانه هيحرم ويطوف ويسعى ويقف ضعرفة يبقى عمل الحج والعمرة مع بعض فلو نوال اتنين مع بعض هتجزي احدهم عن الاخر يبقى الحج العمرة عبارة عن ايه إحرام وطواف وسعي والوقوف عرفة ده الحج دول اسمهم الأركان انزل خطباء اللهم واجبات الواجبات الواجبات دي بقى ان شاء الله لما نيجي الحج يبقى ليه واجبات والعمرة لها واجبات الواجبات دي عشان ريحك مهما يغلط فيها تكبر بايه بذبح شاه إنما الأركان التلاتة دولة لا تجبر بشيء يعني واحد أحرم وطف وخد بعضه ورجع حكم عمرته إيه بطلة الأشد من كده بقى إنها مش بطلة وخلاص بطلة وهو باقي على إحرامه لأن الإحرام لا يخرج منه إلا بانتهاء النسك ودي من أصعب الأمور في الحج والعمرة إن الإحرام مش زي الصلاة كده تنوي الإحلال تبقى نحليت لا الإحرام لا يحل إلا بحاجتين بإتمام النسك أو الردة يا إتمام النسك يا الردة عايز أنت تحل إحرامك بسبب الإحصار ده حاجة تانية أحصر عن البيت أحصر عن البيت يعني عمل حادثة مثلا وروح المستشفى ما عادش عارف يعني العمر يجوز له التحلل ب اطعام 10 عش... صيام 10 ايام او ذبح هدي او اطعام 10 عشر... او صيام 10 ايام ان لم يجد فان احصرتم فما استيسر من الهدي وفي الاخر خالص فمن لم يجد فصيامه 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 تكمل فده بسبب الاحصار يبقى خلاص كده العمره خلينا واحده واحده العمره ثلاث حاجات الايه الإحرام والسعي والطواف والسعي بالترتيب كده ما ينفعش السعي قبل الطواف طواف وبعده سعي وحط الزيادة بقى بالمرة وقف عرفة يبقى الباقي واجبات طيب مواقيت الحج والعمرة الميقات هو الحد وشرعا موضع العبادة أو زمنها فتنقسم المواقيت إلى زمنية ومكانية مواقيت الزمنية يجوز أداؤها في جميع وقات السنة أما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة من ذو الحجة خلاص ثلاث شهرين وعشرة أيام الشوال كله وذو القعدة كلها والعشر الأوال من ذو الحج دول أشهر الحج اللي إيه أشهر الحج أما العمرة في كل السنة يجوز له أن يعمل عمرة لا يجوز فيها الإحرام بالحج اللي قف عرف بقى هو يوم واحد عايز يحرم بالحج من شوال هو حر يحرم يعني أشهر الحج يعني يجوز الإحرام بها في الحج ممكن يحرم بس لا يصح له الحج إلا بإتمام الإيه النسك اتمام النسك بالوقوف وعرفة وقوف العرفة اللي هو يم تسعزوا الحجة هو ده اليوم الوحيد في عرفة مش طول السنة ولا حاجة كان في واحد كاتب من الكتاب اللي يعني ان هو قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات اليوم 12 شهر نعمل إيه بقى نقس على نفسنا أيام لمصر أيام للسعودية كده طول السنة عشان الزحم طبعا ده لا مفيش حاجة اسمها يوم عرفة أي يوم تقف فيه في عرفة يبقى دولة يوم العرفة ونخلص الحج ونستنى عرفة للآخر لنروح نقف مع بعض ده أكيد حج على طريقة غير طريقة الإسلام <تصفيق> أما الموقت دي يبقى دي موقت زمنية يبقى لا يصح الحج, الحج إلا في, في هذه الشور الثلاثة اللي بالحج واحد رايح قارن ممكن يقرن من زل من شوال عايز يتمتع من شوال الناس اللي بتتمتع ممكن بعد رمضان يقضي عمرة التممتع في أول يوم العيد وبعد كده متمتع لغاية يوم تمانيز الحج الموقيت المكانية بقى هي الحدود التي لا يجوز الحاج او المعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة إيه هي الموقات المكانية بس نفهمها جدا الأول المقات المكاني, المكاني الذي لا يجوز لك أن تتجاوزه إلا أن تحرم خلاص يبقى إحنا قلنا الإحرام ركن خلاص الإحرام منين من المقات يبقى المقات ده أول واجبات من واجبات العمرة تفرضنا واحد فات منه الإحرام من المقاط وأحرم فيما دون المقاط أحرمه لا مش راجح قال لا أنا هحرم من دنيا عليه دم ليبقاه لي ما قلناش حجته بطلة ليه لأنه واجب يبقى أحرم أدى الركن ولكن لم يحرم من المقاط فأصبح سقط فيه حق واجب يبقى في الحالة دي تنقول ان هو الاحرام من الميقات واجب كلمه واجب تبقى انت فاهم ان هو معناه ان لو فات منه عمدا عليه ايه دم يجبر بدم كلمه دم يعني ايه ذبح شاه او صبع بدنه صبع صبع شركه في ابل الميقات ايه بقى الله عز وجل جعل لمكه حرم وميقات حرم مكة تحس ان هي قديرة حوالين مكة كده من جميع الجهات الحرم ده اللي ابراهيم عليه السلام هو اللي ايه اللي حط حدوده وهي الى الان موجودة مدخل الحرم كله فيه برا الحرم اسمه حل خلاص دي اول نقطة مسألة انا بقولها عشان افصلها عن اللي جاي الميقات ايه بقى الميقات ده اماكن النبي صلى الله عليه وسلم حطها لمن أراد الحج والعمرة يحرم منها أو يحرم قبلها لا يتجاوزها إلا وهو محرم هي عاملة زي إيه من كل اتجاه بلد خطت بلك فوق بلد وتحت بلد على يمين بلد وعلى الشمال بلد وما حازوها يعني ما عملها دايرة كده ما حاز هذه البلاد لا يجوز تجاوزها إلا والإنسان محرم إيه هي بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة بلد اسمها ذو الحليفة بعد المدينة بخمسة كيلو اسمها دلوقتي أبيار عليه ده المدينة لو واحد هيعمل عمرها من المدينة لازم يحرم منها خلاص هي بتبعد عن مكة ربعمية كيلو يعني هي قبل ما ادخل المدينة قبل المدينة بخمسة كيلو يعني تتطبر في حدود حدود إدارية تتبع المدينة آآ طيب لو واحد جاي من سوريا يعمل عمره هيحرم منين من أبيار علي لأنه حيفوت على المدينة يبقى هي إيه؟ أبيار علي ديت أو زول حليفة ميقات أهل المدينة وما فوقها يبقى ميقات الشمال كله الشمال بقى سوريا و... والأردن ولبنان و... لا العرق العراق في الشرق وأوروبا وتركيا وانت طالع فوق بقى كل واحد جاي من فوق لازم يعد على أبيار علي ويحرم منه طيب ولأهل الشام الجحفة الشام يعني فلسطين ومصر أهل الشام ومصر يعني فلسطين لأنها من ناحية الغربية الجحفة دي كانت بلد قديمة وبقى سماها دلوقتي رابغ ماشي بتبعد عن المكة 204 كيلو اسمها رابغ الجحفة ديت كانت في القرن الثامن اتهجرت ودلوقتي بقت بلد خاربة بلد مهجورة ورابغ ديت هي اللي مسكونة دلوقتي وهي دي نفس المسافة يعني هي يعني بلد بجوار الجحفة اسمها رابغ دلوقتي دي كل الجهة الجهة اللي هي الشمالية الغربية بتيجي منها مصر الشام فلسطين ليبيا كل من جاي من البحر الاحمر يجي منها يعني الجهة الشرقية الجهة الغربية سفاجة السويس بورسعيد اللي جاي من البحر المتوسط واحد من جنوب فرنسا جاي يعمل عمره بالمركب هيموروا في قناة السويس صح؟ يركب النوابع بالمركب يا عم. هينزل جده ماشي بس لو ركب من ما هيمر برده على رابغ امال هيروح فين ده ماشي مزاجه بقى خلاص ماشي لو, لو, لو نزل نوابع وراح المدينه هيبقى بير علي طب نزل نوابع ومشي على الضبه ضبى ورابغ يبقى ايه رابغ انتو فهمين الوضع انتو فهمين الطريقة يعني في واحدة من نحية الشمال ونحية الغرب الليوجهه من نحية الشمال حيبقى من الشمال لو غير طريقه مثلا هو بيقول نوبي عليه لانه مفروض يمشي في البحر الاحمر هو غير طريقه وهو يبقى من جهة الشمال المهم غير طريقه قبل المقات من ما يجيغي يخش في المقات لان الموقيد كلها حاجة واحدة من جدة بيجوا من النوابع عشان الأردن تلطمهم عشان يلطموهم فالمهم يعني ايه المقصود المقصود دي بلاد مكانها متحدد بالطيارة بالمركب بالعربية انت كده كده لازم تمروا عليها حتى في الطيارة هتلاقي الطيار قابليها بربع ساعة يقول ايه باقي على المقاط ربع ساعة فتجاهز انت باقي ايه تجاهز نفسك اول ما يبقى فوق المقاط من تحت يعني الميقات تحت هو مره فوق إيه يقولك إحنا وصلنا الميقات احرم من هنا يبقى أنت أي مكان في الميقات فوق تحت بحر جو أنت مدام عديتها الميقات لازم تحرم حتى في المركب لما يمر على الرابغ على مستوى رابغ من البحر الأحمر يعني رابغ وصطها يعمل خط كده أول ما يمر عليها من السفينة يبقى هذا الميقات طبعا بينبه الناس على ان الميقات ده لأنه هو اللي يعرف الكلام ده مين القبطان بس او الطيار بس لأنه ببقى معاه خريطة وعارف أنه هو يوصل الحتة دي في الساعة الفلانية ثالث حاجة ولأهل نجد قرن المنازل نجد في الجهل إيه نجد اللي هي الرياض في الجهل إيه الشرقية صح؟ فمكانهم قرن المنازل قرن المنازل بلد اسمها السعدية دية تبعد عن مكة حوالي 94 كيلو فبرضو اللي جاي من جهة الشرقية كله واحد جاي من الرياض جاي من الاحساء جاي من, من الجهة الشرقية كله يجوز له انه هو يحرم من, من قرن المنزل نعم ترابيزة فضل ماشي, ماشي ولأهل اليمن يلملم يا لم لم ده اهل فين؟ في الجنوب اسمها دلوقتي سيل الكبير بلد بتبلغ 94 كيلو عن تبعد 94 كيلو عن مكه طرابغ 204 اه نفس المسافه تقريبا بس دي الجنوب ودي الشرق ودي, ودي الشرق. طبعا الجنوب اليمن والجهات الجنوبيه كلها لو واحد جاي من من, من أسيوبيا وهيمشي في تبع البحر الأحمر هيمشي في البحر الأحمر كده غيرت ما يوصل جدا بس من, من تحت يبقى مقاته فين يلملم وصد يلملم كده من ما يعد طيب آه آه ولأهل هن لهن ولمن أتى عليهن يعني هن لهن يعني دول مقات لأهلهم وَالْمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ يعني هي مقاد لأهلهم واللي جاي عليهم من غير أهله طب واحد مصري حيروح يعمل عمرة احرموا منين من رابخ طب قال أنا قبل ما روح أعمل عمرة هروح سوريا أبص بصة وبعدين أروح العراق الطم وبعدين هروح ايه أعمل عمرة احرموا منين بلاش العراق اروح الرياض اتطمن واروح ايه خلاص الوقت احنا اتطمننا على العراق خلاص اروح على الرياض اتطمن واروح اعمل عمره حيبقى عمرته من من قرن المنازل لان احرام اهل ايه اهل نجد لان ولمن مر عليهن من غير اهلهن مش لازم يرجع تاني الرابق عشان يحرم لان المهم ان هو يدخل, يدخل الحرم باحرام من المقات اي مقات يمر عليه ولذلك أهل مصر بيروح المدينة يروح المدينة الأول ويحرمه النبي يرعلي خدت بالك طيب بقي مقاط واحد اللي هو أهل العراق قال بلد اسمها ذات عرق أنا مش عارف هو ما كتبهاش طيب نقرأ كده من غير أهل من أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل حتى أهل مكة من مكة من دون ذلك يعني طب إحنا عرفنا اللي, فوق اللي قبل المقاط طب اللي تحت المقاط بقى واحد ساكن في جدة في المقاط من, من مكانه ماشي لأن الحديث بيقول إيه فمن ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ من مكانه من جدة يحرم من جدة لا مش لازم اللي ساكن جو جدة اللي ساكن جوه المواقيت لا لا, لا. مش مشكلة بس الساكن في المكان ده جوه الدايرة دي وهو جواها يحرم من مكانه كان من أهلها لا ده حاجة لازم يطلع أدنى الحل في اول كلامي خالص قلت في فرق بين الحل والميقات ادنى الحل ادنى الحل اللي هو التنعيش. مسجد عائشه ده ادنى الحل انما في الموقيت في وسط الموقيت ولذلك اهل مكه لما يحبوا يعملوا عمره هيعملوا منين من مكه بس من ادنى الحل اللي هناك اللي هو مسجد التنعيم الحل كل الكلام ده في العمره طب الحج الحج هيحرم من مكه كل الناس بتحرم من مكه في الحج من جوة مكة لأنه أصلا داخل مكة هو قاعد في مكة فالناس كلها تحرم من مكة في الحج بس هيطلع عرفة يعني فإحرام في الحج غير الإحرام في العمرة تفرضنا واحد رايح على الحج على طول هيحرم من المقاط عادي يعني واحد قاعد في المدينة ويوم تمانية زو الحج هيطلع على مينة يبقى يحرم من أبيار علي لأنه داخل على بنية الحج لأن الحديث جاء من أراد الحج والعمرة أتبقى لك. اللي أنا عايز أقصده ان لو واحد في الحج عمل عمر أو متمتع ما يلزموش إنه هو يطلع يحرم من أبيار علي او رابغ عشان يعمل حج ده يحرم من مكانه خلاص فمن تعد وحتى ما طلعش التنعين ده يحرم من مكانه في الحج ما بطلعش في التنعين الحج بيحرم من مكة جوه مكة ليه لإنه كده كده طلع الحل لإنه عرفه في الحل في العمره لازم عشان في العمره مش طالع في مكان في فلازم يطلع الاول يحرم من الحل ويخش لان في الإحرام لازم تجمع بين الحل والحرم في الإحرام لازم تبقى محرم في الحل ومحرم في الحرم في في في, في العمره تبقى أنت محرم في الحل ومحرم في الحرم في الحج محرم في الحرم ومحرم في الحل تحرم الاول في الحرم وبعدين تطلع في الحل فمن تعدى هذه المواقيت بدون احرام وجب عليه الرجوع إليها إن امكن وان لم يتمكن من الرجوع فعليه فديه وهي شاة يذبحها في مكة ويوزحها على مسكين الحرم أما من كانت منازلهم دون الميقات فإنهم يحرمون من أماكنهم لقول صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث شاء أو من حيث أنشاء أركان الحج وواجباته أه ده جائز الشيخ ابن بز جوزها من منها ولكن خلاف السنة بس جائز يعني لو واحد عمل عمرة وحب يعمل عمرة تانية يطلع التنعيم يحرم ويخش تاني زي عائشة رضي الله عنها ودي فتوى للشيخ ابن باز أجازها وهي جائزة الله يعلم إنما هي خلاف السنة آه نعم خلاف السنة ولكن جائزة وأحيانا إحنا بنعمل حاجات خلاف السنة للعذر إنك أنت بتعمل في ممكن مرة في حياتك كلها فبتحب إنك تكررها لإنك منتش راجع أما من أهل السعودية ويسهل عليهم الذهاب إلى العمرة فالأفضل في حقهم هو ما وافق النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعمل كل ص هذا الأفضل يعني واحد تكن في المدينة الأفضل ليه أنه كل صفرة يروح يعمل عمره ويرجع هذا الأفضل إنما واحد في مصر عشان ياخد تأشيرة و... وانتوا عارفين بقى اللي بيحصل في التأشيرات وبعدين يسافر ويروح في فوج بهدلة يعني كده فممكن يكثر من العمره لأنه لا تتكرر في حق كثير اديلها لك أهل العراق اه وما العراق ذات عرق ذات عرق تبع 98 كيلو من مكه اهل العراق في اللي هو في الشمال الشرقي دي دخولها من بلد اسمها ذات عرق تبلغ 98 كيلو من مكه اركان الحج اربعه الاحرام وهي نيه الحج وقصده يبقى هي النيه بس نية الحج وقصده دي النية طب الملابس لبس الإحرام دي من محظورات الإحرام وجبات يبقى الإحرام إننا نوي بقلبي إننا محرم بعد كده بقى يلزمني بقى ألبس ملبس المخيط دي اسمها محظورات الإحرام بس الإحرام هو النية فقط لأن الحج عبادة محظة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال وبالنيات والنية محلوها القلب لكن الأفضل في الحج أن نطق بها معيناً, معينا النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم الثاني الوقوف عرفة وهو ركن بالإجماع دليل والحج عرفة وقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة يعني من بعد الظهر إلى طلوع فجر يوم النحر الثالث طواف الزيارة ويسعى ويسمى طواف الإفاضة هو طواف بساء يسموه طواف الزيارة طواف الإفاضة ده تسمية خاصة عشان يميزوه عن بقية الطوافات الإيه؟ الأخرى طواف عمرة وطواف زيارة يبقى أنت عرفت أن الزيارة بتاع الحج طواف إفاضة يبقى بتاع الحج يبقى ده مسميات خاصة بطواف الحج مخصوص لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة ويسمى طواف الفرض ووركن بالإجماع لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوافوا بالبيت العديق الرابع السعي بين الصفة والمروى وهو ركن لحديث عائشة ما أتم الله حج إمرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفة والمروى قال النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن, الحج فإن الله كتب عليكم السعي هذه الأركان لا يتم الحج إلا بها فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به يبقى احنا كده خلاصنا من اركان الحج سهلة اربعة الحرام وطواف والسعي والقوف العرفة الواجبات بقى دي المهمة اللي انت لابد انك تحفظها ارتبالك واجبات اللي انت اللي مطلوب منك يبقى تحط في ذهنك كده اربعة بتوع الايه بتوع الحج اركان الحج والواجبات سبعة ومحظورات الاحرام كام دول تحفظهم زي اسمك خلاص سهلين جدا يعني ان شاء الله يعني اربعة بتوع الحج تحافظهم السبعة بتوع العمرة بتوع الواجبات دول تحفظهم زي اسمك ليه لانك انت لو وقعت فيهم يا حجك باطل يعليك ايه فدية الاحرام من المقاط دي خلاص عرفناه خلاص لان ما تمش ما تمش الركن الأركان لو, لو سب ركن من الأركان الأربعة حجه لا يصح ويجب عليه إتمامه يجب إتمامه يعني لو واحد سب الطواف وجه مصر حنقوله أنت لسه بتحج لازم يرجع يطوف حتى لو جاهل كل ده حرام عليه محرم لا يحل من إحرامه حتى ينتهي من النسو نعم. اقرب الموقيت اليه يعملها اول واحد ده مات محرم ده بس لو كان ملتزم باحرامه يعني من الميقات المعتبر له شرعا الثاني الوقوف بعرفه الى الليل لمن أتاها نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب كما سيأتي في صفة حجته وقال أخذوا عني منسككم يبقى تاني حاجة لوقف بعرفة إلى الليل مش الإحرام ركن صح يبقى الإحرام من المقاط واجب خلاص يبقى أنت أربط كل ركن بالواجب بتاعه الركن الإحرام إنما من المقاط واجب العرفة لوقف بعرفة إيه ركن إلى المغرب واجب يعني لو, لو وقف بعرفة ومشى قبل المغرب فعل الركن وترك الواجب يبقى الوقوف بعرفة تاني واحدة إلى الـ الـ الـ المغرب بعد المغرب خلاص فعل الركن والواجب لو وقف بعد الظهر عشر دايق ومشى فعل الركن وساب الواجب يبقى كده احنا خدنا حاجتين تالت حاجة المبيت بمزدلفة دي تبع الوقوف أعرفة لأن الوقوف أعرفة يتبعوا المبيد بمزدلفة د ها من الواجبات يعني لو ترك المبيد بمزدلفة حجه صحيح وعليه إيه وعليه دم الوقوف مزدلفة إلى نصف الليل إلى ساعة 15 بالليل ينتهي الوقوف بمزدلفة المبيت بمنى ليالي أيام التشريق هادي كده إيه رابع واجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق انما في مبيت بمنى تاني في يوم التروية ده مستحب الخامس رمي الجمرات مرتبا مرتبا يعني الصغرى والوسطى والكبرى هنجيلها دلوقتي السادس الحلق أو التقصير قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين السابع طواف الوداع ده في الحج مش في العمرة يعني طواف الوداع في الحج مفيش طواف الوداع في العمرة لغير الحقد ونفساء أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا انه خفف عن المراه الحائض من ترك واجب من هذه الواجبات عامدا او نسكا جبره بدم وصح حجه دم يعني ايه ذبح شاة او الاشتراك في صبع بقره او بدله قال تعالى من نسي من نسك شيئا او ترك فليرق دما خلاص ثاني بقى الواجبات السبعه عارف الواجبات السبعه الاحرام من الميقات وبعدين يقف ظعرفة الى المغرب المبيت بمزدلفه الايه رمي الجمار المبيت بمنا ايام التشريق الحلق والتقصير طواف الوداع حلق والتقصير وطواف الوداع ده ملوش دعوه بالـ بالـ بالـ بالحج لدعوه بالاحرام بتاع الحج يعني انت عايز تربطه تعمل كده الإحرام بالحج الإحرام من المقاط في الحج كده كده أول واحد الإحرام من المقاط تاني واحد الحلقة والتقصير عشان يتحلل من الإحرام وطواف الوداع الثلاثة دولة لهم علاقة بالإيه بالإحرام بتاع الحج ماشي وبعدين المبيت بمزدلفة ده تبع الوقوف بعرفة لأن الوقوف بعرفة بالنهار والمبيت بالليل هذا الوجب بتاعه المبيد بمناء ليالي ايام التشريق ورامي الجمار دور مربوط لنا بعض لان هو رامي الجمار في ايام التشريق خلاص كده احفظوهم كده خلاص الميقاط ومعاهم الحلقة والتقصير والتوى الوداع وبعد كده المبيد بمناء ايام التشريق ومعاهم رامي الجمار كده خمسة وبعد كده المبيد مزدلفة وبعدين الوقوف بعرفة إلى الليل ما كدبوا دول مع بعض طيب السنن بقى السنن الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين دي بيسموها السنن الإحرام مستحبات الإحرام عشان يبقى يحرم لازم يستحب بعض الأشياء ان هو يغتسل قبل الإحرام ويضع الطيب على بدنه ويلبس ثوبين أبيضين ثوب من فوق اسمه الرداء وثوب من تحت اسمه إزار بس مش أكتر من كده في بعض الـ الـ الـ الإحرام بيبقى له شرطة بكباسين كده ده ما ينفعش في الإحرام ده على أئمة الأربعة حرموه لازم إزار ورداء فقط ماشي. تاني حاجة تقليم الأظافر وأخذ الشعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه يعني التنظف قبل الإحرام ثالث حاجة طواف القدوم للمفرد والقارن طواف القدوم للمفرد والقارن طواف القدوم إنه هو أول ما يخش الحرم مكة يطوف طواف القدوم سواء مفرد أو قارن طب المتمتع هو كده كده حيطوف له العمرة لأنه حيخش بإحرام عمرة الرمل في أثناء تقديمه من مستحبات للطواف الرمل إنه هو يمد في الأول ثلاث أشواط من الطواف يمد بدون وثب كأنه مستعكل كده في الثلاثة أشواط الأول من طواف القدوم والرمل هو الهرولة او الإسراع في المشي الإضباع في طواف القدوم هو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر يعري كتف اليمين ده اسم الاضباح يخلي يحط الرداء من تحت كده ويحطه على كتفه الشمالي خلي كتفه اليمين هو الايه السادس المبيت بمنا ليله عرفه هي يوم الترويه المبيت منى يوم الترويه السابع من حين الاحرام الى رمي جمره من حين الاحرام الى رمي جمره العقبة. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك غير ميم جمره شاء الله في صفحه الحج فين جمره العقبه بتترما بعد المبيت بمزدلفه يوم الحج يوم النحر الصبح يوم عشرة بعد صلاه الفجر بترما جمره العقبه الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفه تقديما الوقوف بمزدلفه عند المشعر الحرام من الفجر الى الشروق انت يستر والا بمزدلفه فمزدلفه كلها موقف تلبيه الجمعية والله هو الأصل هو يلبي في نفسه ان فقيره مش مشكلة بس الأصل أنه هو يرفع صوته بالتلبيه محظورات الإحرام باية دي المغرب يا شفاهم طيب ناخد كمان محظورات الإحرام تزهقتم مشكلة حتى لو زهقتوا بحذورات الإحرام وهي ما يمتني عن المحرم فعله شرعا وهي تسعة عشان تحفظهم لازم تحطوهم هما هو هنا فريدهم لا حطوهم سرد تحت في حتة فاضية عندك في الكتاب من ناحية اليمين صح لخصهم كده كتب. كتبهم جنب بعض واحد لبس المخيط المخيط هو المفصل على قدر البدن او العضو من السراويل والثياب وغيرهما إلا لمن لم يجد إزهار فيجوز له لبس السراو... السراويل وهذا المحظور خاص بالرجال أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلى نقاب القفزين كما سأتي ده أول محظور من محظورة الإحرام لبس المخيط كلمة مخيط هو ما فصل على قدر العضو جلبية لها دراعات منطلون له رجلين سروال له رجلين شرط له رجلين له طرفين ده اسمه مخيط مش لازم يبقى بخيط حتى لو انا جبت جلابية ملزقة بلزقة مش بخيط حرام برضو المخيط هو كل ما فصل على قدر العضو ولو بدون خيط بس الناس فهمة ان المخيط هو اللي بدخلوا خيط حتى بيمنع الإظار اللي فيه خيط لا ده فهم خطأ المخيط هو المحيط على على قدر البدن الذي أحاط بالعضو ده سموه مخيط سموه مخيط لأنه بيتخيط لا يحيط بالعضو إلا بالخيط يعني الكم ده ما جاش الا بالخيط ده طب انا شلت الخط وحطيت سمغ او لزقته بكباسين يبقى حرام برضه اه حرام محيط بالبدن تاني حاجه استعمال الطيب في البدن احنا ذكرنا استعمال الطيب مستحب قبل الايه قبل الاحرام انما استعمال الطيب بعد الإحرام محرم من المحظورات اكتب كده على الجنب كده رقم 1 لبس المخيط 2 الطيب عشان تحفظهم لازم يبقى كلمه واحده وكذلك تعمد شمه ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض وله الاكتحال بما لا طيب. فيه تعمد الشم ده ما فيش دليل على تحريمه يجوز يعني واحد لا لا ما واحد طيب فشمه يحرم عليه لا هو المانع. المانع هو أن لا يمس طيب يضع على بدنه أو ثيابه المناديل المعطرة الصبون المعطر ده الشمبه كل ده مش من طيب خلاص؟ لأنه مش مقصود طيب قبل الإحرام ماشي جيه واحد حط مناديل معطرة وحطها لو خمس دقايق حيروح هو مش مقصود أصلا فده مش, مش قصد وضع الطيب والصبون نفس الكلام الثالث إساء زالت الشعر والظفر ذكرا كان أو أنثى ويجوز له غسط رأسه برفق وإن انكسر ظفره جزى له رميه ضفر طويل فانكسر يخلعوا الرمية مش مشكلة إنما لا يجوز له قص الأظافر ولا حلق الشعر أو قص جزء من الشعر هو بيأزل. ما في الشارع بره الله الله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 أشهد, واحد. واحد <تصفيق> <تصفيق> وي... اشهد ان قبول التامينات والمعاشات لا لا, لا تمت معاشات الرسول تحصل له من نقود هو حاليا حي يا للفلا حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إله أكبر اخر مكان, مكان أول أول مش اخر مكان للمواقيت لو واحد دخل ميقات وبعد كده مر على ميقات ثاني وثالث بس الميقات الاول دخله لا يريد العمره يعني واحد رايح جده حيخلص بعض الأوراق وبعدين حيطلع على المدينة يقعد وحيمر على رابغ حيمر على أبيار علي وهو راية حيحرم وهو جاي رايح جدة واللي حيحرم وهو طالع من المدينة وطالع من المدينة لأنه لما دخل في الميقات الأول لم يقصد العمرة خلاص مفهومة كده يبقى من أخر مقاط وصله هيحرم لأنه ده المقاط اللي حيمر عليه هو يريد النسك انما أول مقاط دخله وهو كان لا يقصد النسك نكمل المحظورات الإحرام تغطية رأس الرجل بملاصق له يلبس طائية قال بملاصق له ليه لأنه ممكن يتظلل بشمسية وله الاستظلال بالخيمة ونحويها كشجرة ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة. عند الحاجة والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع اللي حرام علينا حط نقاب نقاب هو ما وضع تحت محجر العين كده ده يسمونه النقاب هي تشيله وتخلي البشة زي ما هي خلاص تغطي وجهها بغير النقاب ومش معنى أنها ممنوعة من لبس النقاب أنها ممنوعة من لبس كل حاجة على وجهها قال ابن القيم قال إحرام المرأة في وجهها ويديها كإحرام الرجل في بدنه هل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل صار عاريا أم سطر بدنه بغير السراويل سطر بدنه بغير السراويل طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس المرأة النقاب معنى كده أنها تمشي مكشوفة ولا تستر وجهها بغير النقاب تسطر وجهها بغير النقاب وذلك ورد عن عائشة وأسماء انها كانت إذا حازونا الرجال سدلنا على وجوهنا كانوا مشيين من غير إيه؟ نقاب بس لما الرجال ييجم أجانب يخشهم يسدلوا على إيه وجههم إسدال الإسدال اللي هو البيشة النقاب مش في بيشة وفي جزء كده فتحة عين لأ ما تلبس فتحة العين وتلبس البيشة بس ازاي مش البيشة البيشة برا وفتحة العين جوة طيب لو قلبتها هتبقى البيشة جوة وفتحة العين برا و��دون جاية رفع فتحة العين وراها وتبقى لابسة البيشة بس هتبقى نزلة من ع الدماغ مربوطة ع الدماغ كده ونزلة البيشة بس كده ورفعه بقى الجزء اللي وراه اللي هو الجزء اللي فيه فتحة العين حتقلبه وتبقى وتمجاه رفعه فوق راسه وتبقى لبشع عليها جدا ما شافتش ترفع حتة ده تمن طبقه ترفع واحدة او اتنين اللمس مش مشكلة بعض الفقاء اشترط عدم اللمس ولكن ما فيش دليل من الشرع انه هو يمنع لان الرجل بيلبس الازهار ويلمس بدنه ما بيلبس حاجة تمنع لمس البدن واللمس ما حكم والحزام جائز. جائز المرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرق ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب بالخمار ده حاجة تانية بقى. يعني تكشف وتيجي عند الرجال الجانب كما يعملها الخمار في الشاكل ده هي ده وبيضرب مثال يعني بس طبعا وجود الأجانب في الحج والعمرة مستمر الحالة دي حتفضل رفعا للخمار فالأفضل انها تنزل البيشة من على وجهها ويمنع من لبس انما زين إنما تسطر إيه بتحت الخمار يعني هتخلع وتخط تلبس خمار كبير وتخط إيها تحت الخمار وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها فمن تطيط أو غطى رأسه أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه قولي صلى الله عليه وسلم عفية لأماتي عن خطأ النسان وما عليه والراجح إن الخاطئ المخطئ والجاهل والناسي كلهم ليس عليهم شيء يعني واحد أحيانا بيعمل عمره ويقوم جاي إيه هو عنده عدا كده يقعد يقرأت في صابق ده عليه حاجة؟ لا لإنه جاهل أو ناسي أو حركة عفوية يعني إنما هنا بيقول عليه وده كلام الحنبلة إن لا يسامح في أول ثلاثة دول في لا في الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط لا ماشي ماشي فمتى علم الجاهل أو ذكر الناس أو زال الإكراف عليهم منع استدامة هذه المحظورات الحنبلة بيقوله ان تقليم الأظافر وقص الشعر ووضع الطيب التلاتة دولة لا يسامح فيهم لا جاهل ولا ناسي فرص هو هنا صار على كلام الجمهور أنه هو الكل يسامح فيه في, في الجاهل والناسي خلاص الخامس عقد النكاح لهو لغيره يعني واحد بيحج ومحرم والناس كلها بتطوف وإذا رايح يتجوز هو إحنا في إيه ولا في إيه وإذا بقى شاف عروسة وراح أقال له بوهنا إيه أنا مش ماجمين هنا لما تجوز فده لا يحل, لا يحل يحرم عليه عقد النكاح وحديث عثمان <تصفيق> لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حتى الخطبة الخطبة لا تحرم تحرم في الإحوام أه حديث, حديث صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم حديث ده رواه جابر أنه تزوج ميمونة وهو حلال اللي حصل إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة قبل الاحرام. وابن عباس لأنه كان صغير السن كان عنده 13 سنة لم يفرق بين العقد والإشهار فنبي صلى الله عليه وسلم عقد قبل الاحرام وانتشر الأمر بعد الإحرام فهو قال في الحديث ده أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهم وحرم وسجابر كان واعي كان كبير وأدرك ولذلك الحديث ده بيغضو بمثال أنه لو خالف حديث صحابي صحابي آخر وكان صحابي أحدهم صغير في السن يؤخذ بكلام الكبير في السن لأنه هو اللي كان يدرك الواقع جيدا الوطء في الفرج وهو مفسد للحج قبل التحالل الأول ولو بعد الوقوف بعرف أنه يطأ زوجته في الحج ده مفسد للحج قبل التحالول الاول التحالول الاول حده رمي جمرة العقبة ماشي قبل رمية جمرة العقبة يسمى قبل التحالول الاول بعد رمية جمرة العقبة يسمى بعد التحالول الاول لان الحجيには التحللين التحالول الاول بيتم برمية جمرة العقبة والتحالول الثاني بيتم بالتواف تواف الافا manifold ان شاء الله هتيجي تانية السابع المباشرة في مدون الفرج ولا تفسد النسك وكذا القبلة واللمس والنظر بشهوة تامع الثامن محظور ولا يفسد نسك وإن أنزل فأيجي في الفدية ديات لو أنزل عليه دم قتل صيد البر واصطياده ويجوز له قتل الفواسق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم للمحرم وغيره وهي الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والحية والكلب العقور ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغيرها ولا يجوز أكل صيد من أجله صيد قتل صيد البر واحد راح الحرم فاستضل الحمام اللي في الحرم يحرم عليه ويجب عليه الضمان أما صيد البح الضمان الضمان هو ي... ي... ي... عليه فدية شاه يدبح شاه وصطر أحل لكم صيد البحر وطعامه أما لو استطاد من البحر جائس آخر حاجة لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم او نباته الرطب غير المؤذي ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق اوصال يعني شجر متشابك يمنع الطريق المر من الطريق يجوز قطعه يستثنى من شجر الحرم الإذخر زي الحشيش كده يعني. وَمَا أَنْبَتَهُ الْآَدَامِيُونَ بِالْإِجْمَاعِ بلدية يبتُنبتُه ده يجوز إنما الشجر الذي لم ينبتُه الآدمي ده اللي محرم في الحرم والإحرام لأن في المحظورات دي في محظورات منها بسبب الحرم كالصيد وقطع الشجر وفي محظورات بسبب الاحرام زي التسعة خلاص دول بقى إن شاء الله المرة الجاية تكونوا حفظونهم كويس قبل ما نكمل المره الجايه ان شاء الله هنعيدهم سرد كده ونكمل بقيه الفيديو نعم لا هي في الحقيقه نيه حج نيه حج في الحقيقه يحرم بقى وهو ده هيحرم ماشي بس هو رايح بنيه الحج هيحرم من الميقات Howak a